الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا نضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد ورسوله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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجي أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته فما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ويذكر من يذكر من سمع ما نحن فيه من هذه والسلسلة التي ساقها الله تعالى إلينا وكان آخرها الكلام في قضية الهداية في القرآن الكريم وهي التي بيانها الله تعالى في كتابه أتم بيان وأوضحه حتى لا يكون لأحد عزر في أن يكون من المهتدين بيان الهداية وبيان أنواعها وبيان أسغب الهداية وموانع الهداية وعواقب الهداية نتائج الهداية وطلب الهداية وشكر الهداية إلى آخر ما بيننا مما يبغي أن تكون هذه العنوين كلها في اهتمام المؤمنين لا بد أن يكون في اهتمامهم كيف يطلب الهداية وكيف تنتفي عنه موانع الهداية وكيف أشكر على الهداية وكيف يرى أنوار الهداية وعواقبها حتى تكون سببا دفعا له أن يستمر وأن يستقيم أو بمعنى أذق أن يجاهد على تحقيق هذه الأسباب وذكرنا فيما ذكرنا في نهاية القول قلنا نوضح شيئا أو الله تعالى أفتح علينا بشيء يوضحه هذه المعاني أو شيئا قليلا من معاني الهداية وكان مما سيق لنا من الله تعالى قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهديناهم سغلنا وكانت هذه الآية ومعانيها وما تعلق بها محور الخطب النهائي أو الآخر هذه الخطب وقلنا هذا المعنى من المعنى المهمة جدا لا يستطيع رؤون السير إلى الله تعالى إلا بهذه المجهدة للنفس والشيطان والهوى لا يستطيع أحد أن يومدي لا يستطيع كما ذكرنا أن يصلي ركعتين من السنة أو السنة الضحى حتى أو السنة ولا أن يقوم ليلا ولا أن يصوم سردا ولا أن يطيل وردا من أوراد القرآن إلا بتلك المجاهدة لأن هذه المجاهدة كما بينا لها أنوارها التي ينزلها الله تبارك وتعالى على أهل المجاهدة وهؤلاء درجات عند الله تعالى كما قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ولكن عطاء ربك مهذوره انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيله وهذه ضوء هذا بيناها بقوله ولكل هذه درجات عند الله ولكل درجات مما عملوا لا بوت من أراد من كان يريد العاجله عجن له فيها ما نشاء لمن نريد من الاخره كما ومن أراد الاخره وسعى لها سعيا لها سعى وهذا السعي هنا معنى سعى لها سعيا عظيما سعى لها سعيا الخطير سعى لها سعيا الذي هو له شأ ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا سعى الاخره مش ليس كما يقولون مش سعي لها سعيا وهو مؤمن لذلك قال في العاقبة أولئك كان سعيهم مشكورا ليس أي سعي إذن يكون مشكورا عند الله تعالى وإنما السعي الذي وصل إلى درجة الشكر من تعالى وكما ذكر هذه السعي كما ذكرت الآيات بعده وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة يعني هذا السعي إذن متفاوت على حسد أولئك السعاء إلى الله تعالى ومقدار بذلهم واجتهادهم وتركهم شهواتهم وتركهم نومهم وتركهم راحتهم وتركهم ما يتلذزون به وكذلك ببذلهم أموالهم وأنفسهم وجهدهم وما يتعلق بكل بذل يمكن أن يبذلوه هذا البذل الذي يمكن أن يبذلوه إنما هو في البذل على حسب هذه الدرجات وانظر كما هو الحال في تلك الآيات في كيف يكون لك بذلا أو يكون لك بذل عند الله تعالى هذا البذل تأخذ به درجة من هذه الدرجات أو بمعنى أدق أنظر إلى درجتك في البذل أو أنظر إلى درجتك في المجاهدة هذا معنى التدبر الآيات يعني هو الله تعالى يقول لك كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك يبقى لا بد أن تنزل في هذا العطاء لترى نفسك محروما من هذا العطاء وأن قيمتك في هذا العطاء قيمة قليلة تحزن عليها أن, تكون أن يكون عطاءك من الله تعالى قليلا وأن يكون عطاءك منه ضعيفا وما يكون كذلك هذا العطاء من الله إلا لكونك لا تستحق أكثر من ذلك بل هو برحمته يعطيك ذلك وفضله سبحانه وتعالى فكيف لا يحزن إذن المر على أن يكون هذا العطاء من الله تعالى له ضعيفا ليكون عطاءه الذي يعطيه له ضعيفا لماذا؟ قال لأنه هو ضعيف في جهده وبزله ومجاهدته في ردته وجه الله تعالى في سيره إلى الله تعالى كل ذلك يتسم بالضع هو عشرين في المئة بفضل الله وإن كان الأصل أن يجاهد عشرين في المئة فقط لا يأخذ شيئا من الله تعالى لماذا يأخذ؟ لأنه يبذل هذه العشرين في المئة لا يأخذ عليها في الدنيا شيئا وإنما يرسب بها فما بلك في الآخرة ومع ذلك فضل الله تعالى أن يعطيه عليها مع أنه هذا الذي قد بذل هذا الجهد الضعيف إنما لا ينبغي أن يأخذ عليه شيء لماذا؟ لأنه يتعامل مع الله تعالى بهذه النية الضعيفة وهذا السير الضعيف الذي لا ينبغي أن يكون هذا السير هو الذي يستحقه ربه منه ثم يريد أن يكفأ عليه ومع ذلك فضله واسع سبحانه وتعالى أن تمشي إليه خطوة يعطي كما ذكر سبحانه وتعالى عبدي قم مجرد قم إليه أمشي إليك ومن مشى إليه شبرا سار إليه سبحانه وتعالى زراع انظر هذا مع أنك لو كان هذا المقياس هو مقياس العقل كما هو مقياس الدنيا لا تأخذ شيئا بل أنت راسب في ذلك كل. ومع ذلك ينبغي أن ينظر المرء في هذا الحال ليكون له حزن يكون سذبا في دفعه إلى الله تعالى عندما يرى حظه قليلا من الله تعالى يحزن أو لا يحزن يعني إن كان حظك قليلا في الدنيا وأخذت ضعيفة في آخر العام مثلا أو لم تأخذ شيئا من أموال الدنيا في منحة أو علاوة أو غيره أو أقل مالك وضعف رفدك وجدت نفسك على هذا الحال السيء الحزين حزين أن قل مالك وقل درجتك وقل وقل وفي الآخرة على هذا الحال الذي لا ضر من حزن يكون سببا لأن يرى الله تعالى عبده حزينا يريد أن يسير إليه بأقوى من ذلك وأعظم من ذلك وأن يبزل له وأن يتوكل عليه وأن يحسن في عمله وآنياته وقوله وظاهره وباطنه أن يحسن في محبته إلى الله تعالى أن يحسن في خوفه ورجائه وحسن التوكل عليه والثقة فيه أن يكون منيبا إليه على درجة من الإنابة التي تكلمنا عليها في موضوع الهداية كل ذلك إن رآه على هذا الحال وبدأ يسيره هو وفقه الله تعالى وأخذ بيده يا جل وعلا الله تعالى يطلع على عبده فيجده حزينا مهموما بسيره إلى الله تعالى ويرى فيه حزنه لأنه لم يحصل شيئا في هذا الطريق وأنه مقصد وأن حظه قليل من الله تعالى وأنه يود أن يكون له حظ أكبر من ذلك وأعظم من ذلك حزين على أن حظه من الله قليل قف صلاتك هكذا وقل الله أكبر وانظر إلى حظك من صلاتك فيما بينك وبين الله من الخشوع والإقبال والتدبر وحين أن تحزن على نفسك حزنا شديدا أن يكون حظك من التدبر ومن التملق ومن الدعاء ومن الفهم عن الله ومن ملاجاة الله تعالى أن يكون حظك الذي تعلم من نفسك ليكون ذلك دفعا إلى تلك المجاهدة التي ما أن ينوي المرء أن يجاهد ربه ما أن ينوي أن يقوم إليه حزينا على هذا الحال وأن يبدأ في سكة الاستقامة إلا وأخذ الله تعالى بيده وقلبه إليه انظر في قصة المجاهدة التي ذكرنا في قصة ربيع نكعب الأسلامي قال أعني على نفسك بكثرة الصلاة بكثرة السجود وقد ذكرنا هذا المعنى أنه لما قال له ذلك لا يمكن أبدا أن يرى ربيعة نفسه في وقت من الأوقات يستطيع أن يصلي وأن يسجد ثم يبخل على نفسه بذلك لأنه قد علم أن نهاية هذا الطريق مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هذا أنوار المجاهدة إذن ينبغي أن تكون كما نشير المهم وصلنا إلى تلك المعاني هذا المعنى الأول ينبغي أن تنظر فيه تنظر إليه نظرا مهما وأن تحفظه أن تفعل أي فعل لله تعالى في عبادة في صلاة في ذكر في قيام في صيام في مصلحة من مصالح المسلمين في العلم في الدعوة في القيام لمصالح الدين أن تنظر إلى ما أعطاك الله من حظ في هذا العمل تنظر فيه تنظر في حظك من الكشوع والتدبر تنظر في حظك من الدعاء واجابه الله تعالى تنظر في حظك من طول القيام والتملق لله تعالى تنظر في حظك من الاخلاص والصدق ماذا اعطاك الله تعالى حتى ترى نفسك واترى درجتك عند الله تعالى هذه الدرجه التي انت فيها تكون درجتك عند الله تكون درجتك عند الله تعالى بمعنى أن درجة المرء أن درجة الله تعالى عند المرء هي درجة المرء عند الله تعالى أن تنظر إلى ما هو ربك عندك هذه مسألة إذن مهمة ويحفظها كل مرء تكون سببا لأن يحزن على حظه وأن يبدأ في مجاهدة والدعاء لله تعالى أن يزيد له هذا الحظ وأن يأخذ بيده وقلبه وأن ينزل عليه مدده ورحمته وأن يفتح له وأن يرى في نفس الوقت افتقاره وحاجته الشديدة إلى الله تعالى وأن يرى كذلك غفلته عن هذا المعنى أنه يؤدي الصلاة والزكاة ويعرف أو يؤدي أبقيها والذكر وكذا وكذا ويعرف هذا الحظ الضعيف الذي هو فيه ويعرف حينئذ مقداره وقيمته عند الله التي ينبغي أن يعكسها ليرى قيمة الله تعالى عنده وما ينبغي أن يكون هو عليه لجسيرة ويواصل السيرة إلى الله تعالى لعله مفهوم هذا الكلام وصلنا إلى تلك الموانع التي تمنع المرء عن هذه المعاني التي تمنع المرء عن المجاهدة والسائد وتحقيق هذا الحظ من الله تعالى ليكون المرء كريم على الله تعالى على أي درجة من درجات الكرم محفوظا عنده لأن هذا معنى الهداية الذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم, نهدي أنهم كما قلنا يعني هذا شخص مهتد يعني تحت بصر الله تعالى تحت عنايته تحت فتحي ومددي تحت حفظه وتوفيقي تحت كل هذه المعاني من معاني الرحمه واللطف والاحسان من الله تعالى وانزال ذلك كله عليه هذا معنى هذا هو الى سبيله يعني ماذا يعني وفقه إليه يعني أنار له هذا الطريق يعني فتح له هذا السير إلى الله تعالى يعني حفظه فيه يعني نزل عليه رحمته ومنحه إحسانا وجوده وأثابه سكينته ومودته يعني تحت محبة الله تعالى وإلا لما أخذه إلى سكته وهداه فتلك درجات من المحبة تلك درجات من الفضل والإحسان تلك درجات من الرحمة والسكينة تلك درجات من الحفظ والتثبيت الذي يحزن عليه المرء حينئذ لذلك لما قال ذلك عظم هذه الطرق كما ذكرنا يعني قال الذين جاهدوا فينا لنهديناهم سبلنا ليبين لهم بأزيه بكلمة سبل عظيم ما ينزل عليهم لو قال سبيله بس كان شيئا محدودا وإنما لما قال السبو فعظم الفتح والرحمة والإحسان والحرز والبازل والنور الذي ذكرنا يهدي الله لنوره من يشاء وذكرنا أين يهدي الله لنوره من يشاء ليكون عونا له على ذلك في بيوت أذن الله أن ترفع إلى آخر هذا الكلام هذه موعظه عظيمه من الله تعالى ينبغي ان تكون في ذكر المؤمنين وفي فهمهم انت تسير الى الله تعالى لابد ان تعرف درجتك وان تعرف درجه ربك عندك بمعرفتك لدرجه عند الله بمعرفه درجه الله تعالى في قلبك وسيرك بان تعرف حظك وأن تقدره وأن تحزن على قلته وأن تسارع في المجهد لأن تحصل شيئا آخر متملقا إلى الله داعيا متضرعا باكيا أن يزيد ذلك من حظك من الله تعالى أن يفتحى عليك ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا وقد علموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فكان العقل والشرع يقول لابده وأن تطلب من الله فضله أنت تتملقه ليعطيك من فضله وأنه واسع الفضل سبحانه وتعالى فكيف تبخل على نفسك بأن تطلب منه هذا الفضل وأن تطلب منه هذا الإحسان وأن تطلب منه تلك الرحمة والهداية والتقريب والمودة والمحبة والمغفرة والجود والكرم سبحانه وتعالى والبر منه جل وعلاه وقد علنت ذلك أن ذلك بابه سبحانه وتعالى وهو مفتوح وأنت الذي تصد عن هذا الباب وتعرض عنه لا نقول أنت تعلق الباب في وجه نفسك لا لا تستطيع أن تعلق باب الله أنت تعرض عنه وتذهب أما هو فبابه مفتوح ليل نهار سبحانه وتعالى يعني هذا المعنى الجديد يقول أنت الذي تغلق باب الله لا لا, لا تعلق باب الله أنت تعرض عنه وتنشي وتقلل مما ينبغي أن يكون من فتح الله لك وعطائيه من الذي يغفر لك إذا لم يغفر لك هو ومن الذي يرحمك إذا لم يرحمك هو ومن الذي يعطيك ويجود عليك أنت إذا رأيت نفسك في قلة في فقر في مرض في معصية في زنب في مصائب مما نحن فيها علمت أنه لا يرفعها إلا هو ومع ذلك لا تلتمس هذا الطريق وتبدأ السيرة فيه سيرا جدا تراك لو كنت في الدنيا على هذا الحال من أحوال الضنك والضيق والمشاكل وكذا وكذا لابد أن تأخذ في طريق جاد لترفع عنك ذلك لا تأخذ هذه الأمر ببساطة لو مريضت مرضا شديدا وجدت نفسك متلهفا على أي طريق يرفع عنك هذا الحال عنك هذا المرض وأخذته بشدة وذلت له وقتا وملا وجهدا ولم تتأخر عن شيء يمكن أن يرفع عنك هذا البلاء ومع ذلك في الآخرة ترك على هذا الضعف السامع المتكلم بأن يأخذ هذا الأمر كما ذكر الله خذ الكتاب بقوة مما لا هزل عنده سبحانه وتعالى تأخذ الكتاب بقوة يكون مردود الله إليك عظيم على حسب تلك الكوة التي تأخذ بها الكتاب لأن هذه مجمل الكلم. علمت حظك إذن وعلمت حزنك على هذا الحظ وعلمت كيف ترى أنه لا باب لك إلا بابه سبحانه وتعالى تقف عليه متذلنا مفتقرا إلى أن يعطيك حسنة كما تقول انظر إلى هذا الشحات الذي يسير في الشوالع يقول حسن لله أنت تقول وعي رب حسن لله أعطني حسنة من عندك كما قال ربنا آياتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقين عذاب النور أن ترى نفسك فقيرا مفتقراً قد وصلت بك الضرورة من كل النواحي لأنك ليس لك إلا الله سبحانه وتعالى حينئذ يرفع عنك كما قال أليس الله بكاف عبد بل سبحانه وتعالى خلت عليها زي الموعظة حتى تكون ما تكون مما يوصل الله تعالى لعباته نرجع إلى تلك الموانع التي كانت السبب كما ذكرنا في أن لا يجتهد لا يحصل هذا كله قد فتح لك هذا الطريق وأنت وقف تتفرج لا تريد وإن أردت كانت الإرادة على هذا الطعف أيها السامع المتكلم وكأنك مستغن عن ذلك وفي نفس الوقت أنت حزين لا شك يعني المؤمنون المتأسرون حزانا لا شك حزين أن يكون على ذلك الحال الحسن مع باب الله المفتوح سبحانه وتعالى ورحمته الواسعة ومغفرته جل وعلا حزين نعم. ولكن ما الذي منعه من أن يكون هذا الحزن حزنا محمودا يعني حزنه فكان هذا الحزن سببا إذن لمراجعة ذلك الحال الحسن من الله تعالى يعني أن يكون هذا الحزن دافعا له مرة أخرى إلى أن يبزل قصار جهده ظاهرا وباطنا ليحصل شيئا من كرمة الله وفضل الله جل وعلا ورحمة الله وعلم الله وجود الله ورزق الله وبركة الله في وقته وجهده وأهله وماله أنت محتاج إلى أن تعاود هذا الحال من حالات النقص في تلك البركة لو قلت لك هذا السؤال لماذا تقول لا أجد وقتا ولا أجد جهدا ولا أجد ولا أجد ولا أجد نعم صحيح هذا الحياة ولكن ترى هذا الجهد أو بمعنى ذلك ترى هذه البركة التي موحقت من هذا الجهد والوقت والمال والولاد والصحة وكذا هذه البركة التي موحقت موحقت لأي سبب أليست هذه البركة أقدم حقاها الله أو رفعها من المؤمنين بسبب ما يأتون لا شك إذن قد تعود عزيز البركة من الله تعالى في ذلك الوقت والجهر بما حقق هو بما قال هو من أسباب البركة إن من أسباب هذا القرآن الكريم الذي قصر النور فيه قياما وصلاة ودعوة وتعلما وتعليما ودعوة وجهادا واستشفاء. في قوله إن رب يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجور كتاب أنزلناه إليك مبارك لا شك أن بركة هذا الكتاب تنزل عليك فتجد وقتك مباركا وتجد جهدك مباركا وتجد خدورك لك في ذلك كل الذي تشتكي من قلة البركة فيه أنت تشتكي تقول أصبحنا في الصباح أزنت العشاء وضع اليوم وضعت الليلة ولم يحصل شيئا لا في آخرة ولا في دنيا أين ذهبت البركة يقال لا ماذا فعلنا لتذهب البركة نعكس السؤال نقول ماذا نفعل لتعود البركة ليرى المرء بركة ذلك في وقته فيحصل في هذا الوقت القليل ذلك الفضل من الله تعالى وتلك الرحمة من الله تعالى فلو كان قلبه متعلقا إذن بالله تعالى يعلم أنه لا لا باب له ولا سكة له ولا طريق إلا الله وأنه قد فضغ قلبه كله لله حينئذ حتى لو كان متلبسا بالدنيا مشتغلا بها إنما يقول عبدي تفرغ لعباداته أملأ قلبك غنا أو دي رواية السنية أملأ صدرك غنا وأسد فقرك وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك وهذا الحديث من الأحاديث المهمة التي تصلح هذا الحال الذي نحن فيه تفرغ لعبادتي يعني انشغل للدنيا كما تماشي ولكن تفرغ لعبادتي أملأ قلبك أملأ قلبك غننا يعني كأنه يقول إن تفرغت للدنيا واشتغلت بها لا يكون أبدا قلبك إلا متفرغا لله تعالى كما ذكرنا أن أولى أسباب الموانع التي تمنع المجهدى وتحقيق بركتها وأنوارها كان حب الدنيا أو كان حب الدنيا ليس كذلك قلنا حب الدنيا وعدم التوكل على الله تعالى وتخويف الشيطان وذكرنا في نهاية خطب الماضية قول وطول الأمل وأمور أخرى لم نذكرها فكان حب الدنيا هو السبب بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى نعود إليه سريعا من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له المسكين الذي يظن أنه بهذا الحال الذي يأتيه وهذا السعي وهذا اللف وهذا الدوغان سوف يزيد من رزقه لا قال ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله جمع عليه قلبه وكان قلبه مهموما بهم واحد هم آخرته هم ربه هم محبته هم خوفه هم رجائه هم سيره إلى الله تعالى هم إحسانه هذا السير هم إصلاح النفس هم إصلاح العمل يعني صار همه لله وحده جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة سوف تأتي المرء يسرع وراءه كما في الحديث أجله ورزقه حتى يدركانه يجري وراءه رزقه الذي هو حزين عليه وعمره الذي هو خائف عليه يجري وراءه ويسير حتى يدركه أدركه يأخذ رزقه كاملا ويأخذ عمره كاملا ثم يذهب وتنتهي محطته وينزل وينزل إلى الله تعالى تفرع العبادات إذن لما قال ذلك قال ملأت قلبك غنى الحديث الثاني من أصبح والآخرة أمه جمع الله عليه شمله وجعل بناه في قلبه وجد نفسه قد امتلى قلبه غنا من الله تعالى وهذا هو المعنى حتى لو اشتغلت بالدنيا امتلأ قلبه غنى من الله تعالى وجد البركة والرحمة لأنه قد جمع عليه شمله لم يتشتت في أودية الدنيا والهوى والشهوات والملذات واللكان وما يكون والسفر والأولاد والرزق وغدا وبغعد غد لا كل ذلك قد ركنه على الله كما قال فاتخذه وكيلة في الآية التي ذكرنا أنه لا يفعل ذلك إلا المتوكلون على الله تعالى تفرغ لعبادته أم قلبك أو صدرك غنم منظر إلى هذا الحال الحسن أن يكون غنيا بالله تعالى لا, لا تفسير لهذه الكلام لا تفسير له غنم واحد غني كده بالله تعالى يعني غني في الوقت وغني في المال وغني حتى لو لم يكن ذمال غني قد اغتنى بالله تعالى قد تعفف به قد أخذ رزقه كاملا من الله تعالى على الإحسان وعلى الطاعة وعلى المحبة وعلى الرحمة وعلى الفضل من الله تعالى وإلا تفعل انظر بهذا المعنى الذي نحن فيه ملأت يديك شغلا ولما سد فقرك امتلت يدي أشغال من أشغال الدنيا التي نحن فيها وامتلت هموما بهموم الدنيا التي هو فيها مع هذه الهموم لو وقف على باب الله كفاه إياها كما قال أليس الله بكاف عبدا ولكن قلة التوكل وضعف اليقين وضعف السقة في الله تعالى وهذا الهلع والفزع الذي يصيب المؤمنين في تخيولهم لمهم هم فيه والمستقبل والخوف والمال والولد والصحة وكذا وكذا مما نحن فيه ذلك الهلع هو الذي يخرج هذا القلب عن أن يمتلأ غنى بالله بل يضيف هذا القلب ويجعله راكنا إلى غير الله تعالى راكنا إلى قوة غير قوته وإلى حام وحما غير حما الله تعالى وحفظه ورحمته وفضله سبحانه وتعالى ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرا وكلمت فقرك هذه لابد أن تعلمها السامع المتكلم أن القلب فيه فاقة شديدة اشتقار شديد بمعنى أن له مطلوبات كثيرة في الدنيا مطلوب المال الولد الزواج العمل كذا كذا كل هذه الأمور هو يطلبها ليس كذلك فيكون قلبه فقيرا إلى تحصيلها بمعنى أدق في الشرع إذن يعني يكون قلبه فقيرا إلى غير الله تعالى في تحصيل ذلك وهذا معنى الذي يقول العلماء هذا معنى افتقار القلب أن قلبه مفتقر لغير الله تعالى مليء هذا القلب بهذه الأمور التي تشغله افتقارا إلى تحصيلها هو مفتقر إليها فكأنه مفتقر إلى غير الله تعالى ليحصل ما يظن أن فيه خيره أو أن فيه سعادته أو أن فيه صلاحه أو أن فيه حسن سيره في الدنيا والآخرة لذلك عكس الحال الذي انتلأ قلبه غنا لم يلتفت إلى الأسباب لأنه قد اغتنى بالله تعالى لم يخف من غير الله ولم يرج غير الله وضمن رزقه على الله وضمن مستقبله الذي لا يعلم غيب فيه إلا هو سبحانه وتعالى صار قلبه مطمئنا التي هي من علامة المنيفين التي ذكرنا في أول ما ذكرنا في أبواب الهداية أما قسم الله تعالى عباده قسمين قسم اجتباههم وقسم هداهم كما قال الله اجتب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب قال. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين أمنوا تطمئن قلبهم بذكر الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشوف المسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين والعلى المؤمنين المتقين فهموا شيئا عن الله تعالى فيما ينبغي أن نصحح به علاقتهم بالله سبحانه وتعالى وتوكلهم عليه ويقينهم فيه جل وعلا وأن يفرغ قلوبهم له لا تظن أنك لا تفرغ قلبك إلى الله وأن يفرغ لك هو سبحانه الرحمة والله والفضل والإحسان والمغفرة وفرغ لك الدرجات العالية كلا إذن فرغ له ذلك وأقبل عليه اختلي به يوما اختلي به كل يوم بربك وكلمه وارفع إليه شكواك وقل له أي ربي احفظني أصلحني أي ربي ليس ذي إلاك ما يشغي لك ما فيش حد نفعني تاني في الدنيا لا في علم ولا في دين ولا في آخرة ولا في بركة ولا في رزق ولا في مغفرة ولا في رحمة ولا في شيء ما بد يكون له ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم المقال سبع يضلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ذكر الله يعني أقول سبحان الله والحمد لله ماشي ذكر الله يعني أحد يفتكر ربنا ويكلمه ويقوله يدعو يتا لا شك لأنه ذكر قال سبحان, سبحان الله دي ما بتخليش حد عاياته يبكي وإنما ذكر ذكر الله تعالى ذكر قوته وذكر سبحانه وتعالى خشيته وذكر موقفه بين يديه سبحانه وتعالى وذكر كيف أنه ستر عليه جل وعلا زنوبه ومعاصيه وكيف يمده في هذه الحياة بالحياة وبالنفس وبالصحة وبالمال وذكر كيف هو مقصر بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومتقلل من الرحمة ومتقلل من المغفرة ومتقلل من البركة وحظه ضعيف في هذه الأمور كلها ذكر ذلك وذكر أن بين يديه عقبات كأود وأن زاده قليل ويوشك أن ينتقل إلى الله تعالى ويقف بين يديه في يوم طوله خمسين ألف سنة إذا به لا شك يبكي ويحزن ولد بكره ممكن اروح على هذا الحديث السئ إلى الله تعالى وهو ذلك المعنى ذكر الله خاليا كما في الايه التي نذكرها كثيرا وسخرا الى مغفرة من ربكم وجن على عضو السماوات والارض وعده للمتقين بنهيتها يقوب والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فعلوا فحشة أو ظلم أنفسهم ذكروا الله يعني بعد أن فعلوا فحشة يقولوا سبحان الله الحمد لله ليس هذا المعنى وإنما ذكروا الله ذكروا عذابه وشدته وبأسه وسرعة أخذه وانتقامه من هؤلاء الذين يعصونه سبحانه وتعالى خافوا ذكروا الله فاستغفروا عرفوا ربنا ممكن يعمل فيهم إيه وربنا ستر عليهم إيه وربنا يعطيهم وفتح عليهم إيه وفتح كذا وكذا وأعطاهم كذا وكذا وستر عليهم كذا وكذا وبين لهم طريقة وفضلهم على غيرهم وأخذهم إلى بابه استغفروا الله حينئذ علموا من هو ربهم على مقدار ما هو فيه من هم, هم فيه من معرفة الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وكان ذلك سببا أن ذكروا ربهم وذكروا قوته وشدته وبأسه ويمكنوا أن يأخذهم أقضى عزيز مقتدر ولكنه يهملهم ليتوبوا ويرجعوا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا حينئذ على ما فعلوا وهم يعلمون أنه عزة أخذت الوقت كله ولا زال فيها كلام كثير لم نستدرك أو لم نستأنف أو لم نستكمل ما كنا واقفين عنده ولا حول علاقاته وذلك اختيار الله تعالى كان الترتيب أن نتكلم في تخويف الشيطان وفي عقباته وطول الأمل وما عند الله تعالى والغفلة عما عند الله إلى تلك المعاني في المجاهدة ولكن هذه المواعظة قد أخذت ذلك الوقت ولعل الله تعالى أن يفتح وقتاً آخر لاستكمل فيه شيئاً من ذلك ولكن على تلك المعين الجديدة التي يبكي المرء فيها على نفس حظه من الله تعالى في كل ما يأتيه من أعمال الإيمان اللهم اغفر لنا والحمنا وعافنا وعرف عنا وتولى أمرنا والحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا واخذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم تفضل علينا اللهم أحسن إلينا اللهم أحسن إلينا اللهم اشملنا برحمتك وعفوك وجودك وأحسانك رب العالمين ومغفرتك ياذا يا الجلال والإكرام ياذا الجلال والإكرام ياذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واربط على قلوبنا وثبت أقدامنا وخز بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونوصينا إليك يا حي يا قيوم ورحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك يا أرحم الراحين أرحمنا فأنت بنا راحين ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقدير يا غياث المشتغسين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم قن عذابك يوم تقعس عبادك اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أدخلنا في رحمتك وانت أرحم الراحمين اللهم أرحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا وتفرقًا من بعده تفرقًا معصومًا ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقًيا ولا محرومًا ولا تجعل فينا شقًيا ولا محرومًا <تصفيق> اللهم أكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا وردنا وضعنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم ارفع مقتك وأضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فينا لنا ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا اضاهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم اللهم انصر دينك وارفع عاياتك وحكم شريعتك وانشئ رحمتك وازم أعداءك أعداء الدين اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا طرة أعين اجعلنا المتقين إماما ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك ضعوف رحيم